بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إ ذ ا هوى ما ظ ل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو ب ا ل أ ف ق ا ل أ ع ل ى فتدلى أَفَتُمَارُونَهُ عَرْدِهِ الْكُؤَادُ وَلَقَدْ عِندَ د إِلَى عَلَى نَزْلَةً َأَوْحَى أَوْحَى َكَانَ كَذَبَ قَابَ أَذَنَا مَا مَا مَا قَوْسَيْنِ أَوْ يَرَى رَآ رَآهُ مَا أُخْرَى 思 ر 出 ة ِ الْمُنْتَهَى عندها ج ن ة ا ل م أ و ى إ ذ يغشى السدره ما يغشى ما ذ ا غ البصر وما قضى لقد راى من آ ي ا ت ربه الكبرى أ ف ر ا ي ت م الله والعزى و م ن ا ء ت ا ل ث ا ل ف ة ا ل أ خ ر ى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 وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد أ ن ياذن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة ل ي س م و ه ان ا ا ل م ل ا ئ ك ة ت س م ي ة ا ل أ ن ث ى وما لهم به من علم ان يتبعون إ ل ا الظن و إ ن الظن لا يغني من الحق شيئا ف أ ع ر ض عمن ن تولى عن ذكرنا ولن نرد إ ل ا ا ل ح ي ا ة الدنيا ذلك مبلغه من العلم إ ن ربك هو أ ع ل م بمن ضل عن سبيله وهو أ ع ل م بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض ليجزي الذين أ س ا ء و ا بما عملوا ويجزي الذين أ ح س ن و ا بالحسنى الذين كبائر ا ل يجتنبون م و ا ل ف و ا ح ش إ ل ا ا ل ل م إ ن ر ب ك و ا س ع ا ل م غ ف ر ة هو أ ع ل م ب ك م إذ أنشأكم من ا ل أ ر ض ا س ل ت م أ ي ن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 أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا ت よ ر وازرة و 言 ر أخرى و أ うに ي, ى س ように言う ا うに言うよ ا に言うように言うように言うように言うように言うように言うよう ل 言うように言うよう 「そして私َあَたَ声َかَたَ ى 私の ن を ه けたのは私の أ をかけたのは私の声をかけたのは私の声をかけ ه خ は私の声をかけたのは私の声をかけ ن ِ الذَّكَرَ و َ ا ل ْ أ ُ ن ْはَの声をかけたのは私の声をかけたのは私の声を ن َた وَأَنَّ وَأَنَّهُ هُوَ وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ وَأَنَّهُ الْأُولَى وَثَمُودًا وَقَوْمَ الْأُخْرَى أَغْنَى أَهْلَكَ أَبَقَى النَّشَاءَةَ عَلَيْهِ الشِّعْرَى عَادَنِ رَبُّ فَمَا「なれにしようかな」 قبل إ ن ه م كانوا هم اغلم و أ ق ض ى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشا ف ب أ ي آ ل ا ء ربك تتمارى هذا نذير من النذر ا ل أ و ل ى أ ز ف ة ا ل ا ز ف ة ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم ساندون فاسجدوا لله واعبدوا تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء ا ل إ س ل ا م